مَنْ عَامِلَ صَالِ حَ فَلَِفْسِهِ وَمَنْ أَسَأَفَعَلَهثُمَّ إلَ رَبِّكُم تُجَعون وَلَ قَدَآتَ النَّابَِي إسرَ إلَ لكِتَابَ وَشُكمَ وَن لُغُووَةَ وَرَزَقُنَاهُ مِنَ طيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن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 وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ حَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينا ثم ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم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 تنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز وَأَمَّ الذيينَ كَثَْرُوا أَفَلَم تَكُدْ آياتاتِ تُتْلَ عَلَكُم فَسْتَكْ ضَوْتُم وَكُمتُم قَوْمًَا مُجرِْمين وَإذَا قِيلَ إ وَعْدَ اللهَِّ حَق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 وَبَدَا لَهُمْ سَيَآتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ إِنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ سُدِين ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَوَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ